ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من البلائكة رسلا ومن الناس إن الله سمع بصير